ويقدم خبراء التربية أربع عشرة وسيلة تساعد الأم على غرس متعة المطالعة والقراءة لدى الأطفال وهي على الأم ألا تقطع على طفلها القراءة من أجل شرح معاني الكلمات الصعبة لأن الطفل لا يحتاج كثيرا إلى التعرف إلى معاني الكلمات فجرس الكلمة وصوتها يعطيان الطفل مجالا للتوصل إلى مدلولها ورغبة الشرح الزائد تقتل عنده رونق القراءة وتقطع عليه سحر التخيل لا تطلبي منه أن يقص القصة التي قرأها بشكل مباشر ولا تطرحي عليه الأسئلة بصورة منتظمة فالقراءة هنا يجب أن تتحول إلى قراءة تتحول إلى قراءة نص وحق اختبار لمعلوماته المدرسية شاركيه قراءاته وحاولي أن تطلعي على كتبه التي يقرأها إذا دعت الحاجة وحاوليه بذكاء عن موضوعاتها قاسميه متعة وسعادة القراءة كأن تقول له تعال نجلس في الصالة لنقرأ معا لمدة ساعة فهذا يعوده الانضباط والانتظام لوقت محدد. تابعي له قراءة القصص المسلية بنفسك. حتى لو كان يملك مهارة القراءة فقد يساعده أسلوبك الشيق في التعبير عن أجواء القصص فيشد اهتمامه إليها ويرغبه في متابعتها حتى النهاية. وتوقف عن القراءة بنفسك متى أصبح في الصف الثاني الابتدائي. حتى يألف عملية التعرف إلى شخصيات القصة بنفسه ويصبح بمقدوره عندها إنهاء القراءة وحده ومن أجل توسيع دائرة معارف طفلك أشركيه في مجلات دورية ملائمة لعمره إذ كلما تنوعت مصادر القراءة بشكل جذاب وهادف استمتع بالمطالعة وأصبح شغوفا أكثر بالمعرفة حاول أن تستحب ابنك إلى المكتبة ودعيه يختار قصصه المفضلة ومن الجناح الخاص الذي يتناسب مع سنه وقدراته اللغوية والفكرية وتجنبي ما يفوق مستواه كي لا يرهق وتموت بالتالي رغبة القراءة عنده وحفاظا على جاذبية القراءة لا ترغميه على قراءة كتاب ضجر منه أو وجده مملا. بل استبدلي فورا به قصة أكثر طرافة تعيد له المتعة والتسلية واسمحي له بين الفينة والأخرى بالعودة إلى كتاب دون مستواه سبق أن قرأه فله الحق في ذلك اقترحي عليه على سبيل المثال أن يقرأ قصة لأخيه الأصغر منه فهذا يعطيه إحساسا بالتقدير ويعزز ثقته بنفسه لا توجهي له ملحوظاتك لدى تكراره قراءة قصة ما عشر مرات لأن الأطفال يعشقون تكرارا في عالاتهم وإعادة تجربة الأحاسيس الممتعة لا تترددي أو تتخوفي من قراءة القصص الشائقة التي تتضمن بعض المواقف المخيفة شرط أن تكون النهاية سعيدة فالقصة هنا تغدو مسرحا يفرغ فيه شحنات العدوانية والقلق حيث يسقطها على شخصيات القصة وهذا يساعد الطفل على النمو عاطفيا أكملي فترات القراءة النهارية بفترات مسائية تقومين فيها بابتكار قصص جديدة من نسج خيالك لأن الأطفال يحبون صنع الشخصيات والأمكنة لاختراع المغامرات الشيقة فيها عودي طفلك احترام مواعيد القصة أو فترة القراءة وأتيحي أمامه المجال لنسج أو تأليف قصة يقوم هو بأدائها وتمثيلها على طريقته الخاصة اختار له قصصا موجزة ومختصرة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وعن تاريخنا الإسلامي الحافل حتى يقف على الدرب الصحيح الذي سيوصله بعون الله إلى ثقافة المطلوبة بعيدا عن سفاسف الأمور